الحب رحله خوف والعمر مرة والجرح غيمه في سماء رحله الخوف عمرن دم ما رد جور المضره اصبر على ما جاك بتعيش وتشوف اشوف في عينك من الغدر حره أنا اشهد ان الجرح واضح ومكشوف ودك تشره بس خايف تشره من كلمه يفرح بها كل ملقوف أول دروبة الحب ضحك ومسرة واخر دروب الحب ضايق وملهوف واشتخلك بيت الغرام ومقره من تبع على ما صار مجبر ومكلوف دامك بخير وحالتك بستقرة لا تذبح ولا تجرح الجوف للحب درب وللمحبين جرة اللي حصلك ليل بين ومعروف للشتاء لا هب خيره وشره سريه ما يرغب سوى قطعة الصوف ولا انت يا يطير السماء والمجرة لا تفتل ذراعك ولا تشهر السيوف ما خدت من سلم المحبين ذرة تلعب على سارة وتلعب على نوف ما خدت من سلم المحبين ذرة تلعب على سارة وتلعب على نوف كذاب تجمع في الكلام ولا ولنت بحرامي لكن تبوج وتحوف بعطيك من حكمة هذا العرف درة درة بحر تشوالها جملة حروف جنب طريق الحب في حذر تمره من تبعلى جرح المحبين مكلف جنب, جنب طريق الحريق الحب في حذر تمره من تبعلى جرح المحبين مكلف كبريام يا <تصفيق>